في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض طانوا إنما نحن مصلحون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 وَإِذَا ذَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ الله الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويموت في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويموتهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلال بالهداه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.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 وَإِن كُنْتُمْ فِي رَأْيٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمَّا تَلَّفَ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمَّا تَنْهَى وَدَعُوا شُهَدَاءَ أَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 كلما أرزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها طاردون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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاطِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حِيتًا شِدًّا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَتَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَحِسَاءِهَا وَفُومِهَا وَعَدَتِهَا وَبَطْلِهَا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 وعامل صانعا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اذ ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنول تثير الأرض ولا تصل الحرث مسلمة, مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتمتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه, ثم يحرفونه من بعد ما قلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا طلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحذونه بما فتح الله عليكم ليحجون به عند ربكم أَبَلَّ تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمْمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظْنُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَ قَبْنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهُ وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَتَكِينِ وَقُولُوا لِنَاسِ حُصْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَدْؤُ الذَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ دِمَا لَا سَهْوَى أَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَلَّبْتُمْ وَفَرِيقًا سَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفسفون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عن الكافرين ليس مجتروه به أنفسهم أن يكفروا بما نزل الله بغية أن ينزل الله أن ينزل الله من خفله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين على ضمه.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 وَإِذْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَقَرَّتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَسَعْنَا فَوْقَكُمْ صُخُورًا فَلَوْمًا آتَيْنَاكُمْ بقوة وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يحمركم به إيمانكم إن كنتم قل إن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 ولتجد لهم أحراص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعنف ألف سنة وما هو بمزحه من العذاب أي عنه والله بصير بما يعملون قل من كان علوا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَلَى الْإِلَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَانًا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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومغموت وما يعلنان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر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 والسبي وَالكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ يَرْدُونَ كُلٍّ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْتَارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بعد ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 فلهؤأجعه عيد ربه ولا خوفن عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب. ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في خرابها أولئك خائفين لهم في الدنيا قذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأين تولوا فسام وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتفذ الله ولداه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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه سكولهم قد ظَيَّنَ الْآياتِ لِقَوْمٍ قِنُونٍ إِنَّ أُوْسَلَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرُونَ وَنَذِيرُونَ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 الذين اتيناهم الكتاب يسلونه حقا لا وجه الا يؤمنون به ومن يطر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ تَنَاجَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَلْهَمَهَا قال إني جاهل كل الناس إنما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الرب من وإرجع لنا ليس مسابس الناس وأنا واستخدو من قام إبراهيم مصلًا وعهدنا إلى إبراهيم وأسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارحق أهله من السمرات من آمن من آمن منهم من من من بالله واليوم الآخر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 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكرهم إنك أَنتَ العزيز الحكيم وما يرغب أمّ إبراهيم إلا من سفيه نفسه وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِلَىٰهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعضي قالوا نعبد إلهك وإله آبا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 وَآتَيْنَا أُثْمَانَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا اللَّهَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَسُحَانَ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 وَنَوَاهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَالَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لان يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رَسُولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ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 وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمتاكين وبن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمنع عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة تَمَنَّيَ أَخَذَ بَعْضَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي انقِطَاطِ حَيَاتِكُمْ آيَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ, بالمعروف حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 أَنْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم. فَلَأَنبَاشِرُهُنَّ وَبَدَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يتبين لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتراء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وقالت البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبائن مبشرين ومدذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أودوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات تبغى بينهم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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن التبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتِهِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ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 نساءكم حرت لكم فاتحاتكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم وتقوا الله وتقوا الله واعلم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصالحوا بين الناس والله سميع عليم.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 الطلاق مرتان فامساكون بمعروف أو تسريح بإحتال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أيقافا إلا أيقافا ألا يقي حدود الله فإن خفتم ألا يقي حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا دَعَوْنَ إِلَى الْمَعْرُوفِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعحه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل بعد موسى إذ قَالُوا لنبي لهم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ له نَذِيرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَالَ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَرَحْمُ أَحْقُقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤَتْ سَعَةً مِنْ الْمَالِ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 لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم ما جاوزه هو ومن بين آمن معه قالوا لقد قتلنا اليوم رجالا وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا في الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولمّا درجوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أسرع علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وَقَدْ لَدَى دَاوُودَ جَانُوسٌ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نُسْطُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 ولو شاء الله نقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء اصلهم دينا ولكن استلفوا ولكن استلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وانفقوا منا رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا, كل ولا كلة ولا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 قال إبراهيم فإن الله يأذن بالشمس من النشرق فأذن بها من المغرب فبوه سن ذلك الله لا يهذى القوم الغالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها إلا الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظم كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حدة أنبتت سبع سنادي في كل سنبلة مئة حدة والله الضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يخزعون ما أنفقوا منا ولا, من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَرْصَرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَسْفِرُهَا أَلَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَنِيْنٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالنَّمِي وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ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 وَمَثَلُ الْيَالِينَ يُعَاقِبُونَ أَمْوَالَهُمُ الْبَصِيرُونَ أَمْرُ بَعْضِ اللَّهِ وَسَبِيْسًا مِنْ أَعْرَضُهُمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَعَةٍ أَصْعَدَهَا وَأَغْلُوَهُ فَأَتَتْهُ كُلَّهَا ضِيعَةً فَإِلَّا مِنْ يُصِبْهَا وَأَغْلُوَهُ فَأَتَتْهُ كُلَّهَا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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون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 وإن تخفوها وتؤتوها الفكراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعلمون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوث إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 وَهَمَتُهُمْ مِنَ الرَّدِّ فَسَهَا فَلَهُم مَّا سَلَتْ فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ إن الذين آمنوا عن الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله ودعوا بقي من الرذاء إن كنتم ممن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 فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضيف أو لا يستطيع أن من له أو لا يستطيع أي من له وفليم الولي بالعدل واستشهد شهدين من رجالكم. فإلا لم يكن رجلا فرجل وامرأة منا من تربون من الشهداء منا من تربون من الشهداء أتغيل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إلى ما دعه ولا تسمع أن تسبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصت عيد الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارا إلا أن تكون تجارا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أر لا تكسوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يباع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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبور فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدل لئت من أنانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم إلاه ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمَنَ الرسولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ الرَّبْدُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ كُلٌّ آمَنَ بِلَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُرْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفْرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا رُفْعًاكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصير